او اللهم الشيطان الرجيم قدر إرسان من عقب اقوى وربك الأكبر الذي يعادلنا للقلم me now. I know we 3, 4, 4, اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم All Hello uh, Bismarck, waar Bismillah. فلن يكون الذين كفروا من أهل الكتاب وعلى المشركين والبسكين حتى تأتيهم البيض وَمَا تَفَعَلُوا قَالُوا لَذِينَ هُمُ أولى صين لهم الدين خلفا وَهُوَ مِمَّنْ إِلَّا الْمَوْتَى وَيُعْلِمُ مَا فِي الظُّلُمَاتِ I'm for. Oh And I love إذا رَبِّ أَرْسِلْ لَنَا جِيلاً أُقْوِي ذَنَاءُهُ Yeah, oh It's yeah. me. بسم الله الرحمن الرحيم والعمليات ضيقا Yeah. Thank you. Good <laughs> Wij ik I'm flying, I'm I'm you We'll be كل لا سوف تعلمون كل لا سوف تعلم. كلا لا Oh, بسم الله الرحمن